وقال صلى الله عليه وسلم أيا عجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائر من ذلك سائر كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبف مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحق عنه ألف خطيئة